اَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَأَى إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ عِجْلٌ سَمِينٌ فقربه اليهم قال انا تاكنون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام ادن عليم فاقبلت امراته في صره فسكت وجهها وقالت عجوز ابن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 فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَاكَانُوا مُنْتَصِرِينَ الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين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 بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَاةَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونْ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ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 والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والثقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النَّارُ التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أَمْ أنتم لا تبصرون اسْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا سُجِزَ نَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَافْهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا وَشْرَبُ هَذ أَم بِمكُمُم تََّدُون مُتَّكينَ عَنا صُورٍ مَخقُوفَتِ وَزَوجَنَاهُم بحور عين وََّذينَ آمَنُوا وَتَّذَعَتهُمْ دُجَّّةُهُم بإمَانٍ الحَقُنَا الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا نَرْوِي فِيهَا وَلَا تَكْثُرُ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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 اذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ونا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريبا المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين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 صَدَّحَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْكَ اسفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَنَرُومُ حَتَّىٰ يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنجم إذا هوا ما ضل وما غوا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 أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 تق الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 فَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اعْنَادَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى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 وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَذَقَهَا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّ انهم كانوا هم اظلم واطرا والمؤتفكه اهوا فرشاها ما رشا فاي اي الاء ربك تتمارا هذا نذير من النذير الاولى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 الله اكبر الله اكبر اقتربت الساعه ومن القمر وَإ يَرَو آيَكَي يُعْرضُ وَيَقولُوا صِحرُم مستُسَْمِل وَكَذذَّبُوا وَاتَّبَع أَهْوى أَهُم وَكُلُّ أَممررِم مُسْتَقِل وَلَقَد جَ أَهُم مِنَ الأأَبَائِمَا فِيهِ مُزْدَجرَُ حِكمَةُم بَالِغَةُم فَم تُغنِد النُذُرُون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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كذبت فمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِد سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِد إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر وَنُنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ نُوحٍ نَجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجزي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما هدك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جاء آل فرعون النذر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 مَنِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَبَاهَا وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُر يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسَطَّر إن المتقين فِي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله الله اكبر الله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 وَيِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقروا في الميزان وأقيموا الوزن بالغسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنام أخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خَلَقَ خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج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 وَلَُ الجَوالِمُ شَاءةُ فيِي البَحرِكَ الأعام فَبِأَ آلَ إ ربِّكُ مَا تُكَذّبان كلّ مَنْ عَلَهَاثَان وَيَبَق وَدِمُ رَبِكَذُجَلالِ وَإِْراام فَبِأَ آلَ إ رَبِّكُ مَا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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقبال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نال ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء َا تُ كَذّبان فَإذاَا شَقّتِ السَّماء فَكَرَت وَغْدَةً كَّهان فَبِأَه إ رَبّكُ ماَا تُكَذبَان فَيَومَئِذِ الل يُسَّنعََندًا بِهِ إسُم وَلا جَ فَبِأَعَ إ رَبِّك يرقُ الْ المجرمونَ بِسمهُ فَُقَض بَِّ وَص وَأَبدام فَبِعّعَ إ رَبّك مَاُ كَذذبانهدَهن مَُّ يكَذِم بههَا المجرمونون يقوفونَ بَرهاَا وَبَ حَممِ آ فَبِأَيّعَ إَبّك م الله اكبر الله اكبر قامت وعند الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متفهين على فرش فذَ راقَ وَجَنَددََّتَيْنِذَ فَبِأَ آلَ إرَبّكُ مَا تُ كَذّبان فِيهَِّ فَاصِرَاَُّّرْفِ لَم يَطَمِسَُّ إِ سُم قَبَلَهُم وَلا جَ فَبِأَيّ لَ يرَبّكُ مَا فأَهُ الياغثُ وَزمرجان فَبِأَ آلَائ رَبّفُ مَا تُكَذّبان هل الجَزاءُ الإِحْسَانِ إِللاا الإِحْسان فَبِأَ آلَ إ رَبّفُ مَا تُكَذّبان وَمِنْ دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 اي اي الاء ربكما تكذبان لم يطمئن انس قبلهم ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حثا فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك الص ربك ذو الجلال والإكرام الله الله الله اكبر الله, أكبر. الله.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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بثا فكانت هباءا ثلاثه وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم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 وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال النؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما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 مالك يوم الدين امين واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر محفوظ وطرفا مضدود وظل ممدود وماء مسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وضل من يحوم لا كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا مصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمونا مِقَاتَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ فَشَارِكُونَ شُرَ فَهِيمَ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 نحن خلَقلَكم فَلَلا تُخَدقون أَفَيتُ تُمنون أَ ن أفرَعيتُ تُونأَم تَخلقونَهُ أَمْ نَحنُ القَالقون نَحنُ قَذون بينكون المَوكَ وما نحنُ بمسوقينعَأَ بَّلَ أَمْثَلَك وَن شهك في م لا تعلمون وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَيْكُمْ نَشْهَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ تُؤْمِنُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بل نحن بحرون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجادا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمطوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَمَا يَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَنَغَتِ الْحُلْقُ وَأَنتُمْ هِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إن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 امين جحيم جهنم هذا له هو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله الله الله اكبر الله اكبر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 سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له منك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم مجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين من ذا الذي يخرط الله أرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم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 ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وبركم بالله الغبور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماوى كنار هي مولاكم وب المصير الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 لم يأننِ للَّذينَ آمنواعَن تَخْشع قُلوبهُ لِذكرِ اللهَّه وَما نَذَلََ منِنَ الْ الحَقِّ وَلاَا ي يكونوا كلََّ لَوطٌ كتاب وَلَا يَ يكونُوا كلََّلَوطٌ الْ الكتابمِ قبلَوا فَقالَالَ عَلَهِمٌ الْأَمَدُ فَقاسَ قُلوبُهُ.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 الصّقونَ والشوعَد أُرِدَ رّهِم لَم جروب وَنُورهُم والَّذين كَفرَعوا وَكَذَّبوا بآياتن أُولائِكَ رصْحابُ جَحيم فلَم أن م الحياة الدّنْياَا للَعب وَلَهُ وَزينَدُ وَتَبابُرم بَيينكُم. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباتهم ثم يهيج فتراهم صفرا ثم, فتراه ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولقوان وَمَ الحياة الدُّنْي إِللا مَتىَعُ الغرور سابِبُ إ مَغْفَِةٍ مِ رَبِّكُم وَدََّةٍ عْضُهاَا كَ عبضِ السَّماءِ وَالْأَر وَجََّة رضُهاَا ك عبْض السماءِ وَالعَبضِعُ عِدَّة للَِّنين آملوا بالِلهِ وَرتُ ل ذلِكَثقل الله يُؤْتيهِ من يشاء.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 لكي لا لكييل تأسَّوع م فتَك وَلا تَفرْح بما آتك والله لا يحِبّ كل مختالِ فَقور الذي لا يبخَلون وَيعمونَ الناس سببُخْلِ وَيَكتونَ ما آد الله مِن خَِ الذي لا يبخواَلون وَ الذي لا يبخَون الناس س بالِالبُخْلِ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزال ليقوم الناس بالغطاء لَقومًا لقد أقْسَلنا غُسُنا بالِالبَييناتِ وَأَنزَلنا معه الكِتابَ وَالْمزانَانَ لَقومُمَ الناساسُ بِالقصى وَأَزَلَّ الحديدَ به بَأس شديديد وَمَنَاثِ لَِّثِ وَلعلَمَ اللهَّ مَ يَصُهُ وَوسُونهُ بالالغيب إِ الله فَو ععَزيد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاتِرُونَ ثُمَّ قَصَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وادعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 الله احوذ الفضل العظيم الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله